يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و انظروا نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله عليم بما تعملون فلا تكونوا كالذين نَسِيَ الله فانسوا انفسهم اولئك هم الفاسقون قوله بسم الله الرحمن الرحيم تجد فندليم جنب الله و تفرندم دقي نديم الفالكويم ففاست تو الله لرسوا في القران الفسنيق o ju të cilët keni besuar, friksojnë Allahot dhe letë shikoj është do për sënë se shfar ka punuar për të nesmën. Dhe kërifri ka laun, në të të tëtë Allahot shtë informuar më bëja të shka të ju punoni. Dhe mosini, si ata të cilët e haruan Allahot dhe ja i bërish dhe haruan vete dhe të tyre, të tjilët janë ata që i kanë shkelur, që i kanë putështore Allahot dhe i kanë shkelur ligjët e ti. Na. Këndi hila e së kër مواعظ من مواعظ اهل من مواعظ القران الكريم يا ايها الله عز وجل بها والله عز وجل يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم فهذه موعظه والله عز وجل جعل القران كله مواعظ يعظنا بها والمراد بهذه الموعظة أن نستعد للقاء الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ما هو الشيء الذي تستعدون به للقاء الله عز وجل والمراد بغد يوم القيامة وليس المراد به هنا اليوم الذي بعد يومنا وانما المراد به يوم القيامه طبعا ممكن ممكن تواصلون يا شيخ ونترجم شاء الله في, في الاخير ان شاء الله في النهايه طيب لا بس هو حسين قال لي هذا يعني دقيقه ودقيقه لكن طيب هذا احسن بارك الله فيك بارك الله فيك الله عز وجل وعظنا بهذه الموعظة المباركة فنادانا باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا فمن كان مؤمنا فالله يناديه والله يدعوه ومن أعرض عن هذا النداء فقد زحزح نفسه على الإيمان بمقدار فقد زحزح نفسه على الإيمان بمقدار هذا النداء التين هذا النداء تخلم بعز وجل وسمعه جبريل وانفتحت له السماوات السبع وألقاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقاه على أصحابه وتداوله العلماء وطلبه العلم عصرا بعد عصر الى يومنا هذا فلهذا لا بد ان نحمل هذا الىء عظيم ونحن يجب علينا ان نفتح له اذاننا وان نفتح له قلوبنا ونعجب ان الله عز وجل ما سينادينا الا لامر عظيم فلو ان رجلا من اصدقائك ناداك باسمك وإن لم تلتفت اليه كان ذلك عيبا في حقك فكيف اذا كان المنادي هو رب العالمين والندى يشرف بشرف المنادي فالله ينادينا مكرما لنا فنادانا باسم الايمان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يعني ليكون اشرا ليكون اشرا تطواكم ان تتقوا اشر نعم اشعر تقواكم ان تستعدوا للقاء الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لنسير نفس ما قدمت لرب فمن تقى الله عز وجل ان استحضر ما اعددناه للقاء الله تبارك وتعالى فكثير من الناس في غفله والموفق من وفقه الله ومن استعد للقاء الله فاليوم أنت حي وغدا أنت ميت ولا تدري متى يأتيك الموت لا تدري متى تبرتك المنية قد يموت الشاب وقد يموت الشيخ الكبير وقد تموت المرأة الشابة وقد تموت العجوز متى ما جاء الموت سيأتي على الجميع فلهذا كن مستعد للقاء الله ما تدري متى تموت ما تدري متى تموت لا ينفل بسبب ما فينا من القوى فمن الناس من ينفل يشغلوا بشغله او بقوه بدنه او يشغلوا باللعب والله او يشغلوا بالتجاره او يشغلوا بالمنصب ودما لديهم مكان اجتماعيه الى غير الاهل فيشغل فينصرف عن طاعه الله عز وجل فالله عز وجل ينبهنا ويامرنا ان نستحضر وقفا بين يديه وسنقف بين يدي الله فتاه فراه قد تخلى عنا القريب والبعيد ولا بعد عنا القليل والكثير وما عند احدنا شيء في ذلك اليوم يحشر الناس فتاه فراه لا عندهم ملك ولا رئاسه ذهب الكل فنيه هذا ما سيبقى معك الا عملك ان خيرا فخير وان شرا فشر ما ستنزل قدرك بحسنات غيرك ولا بذنوب غيرك ما سيرزق احدنا الا بحسناته وبسيئاته قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتبع الميت ثلاث يتبعه اهله وماله ويبقى ما فيرجع اثنان يرجع اهله وماله ويبقى معه عمله هاكنا حالوا بارك الله فيكم فليمتثل كل مسلم لنفسه ولليستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله, أي اعملوا الله, الله اعملوا بطاعه الله واتركوا معصيه الله اعملوا بطاعه الله اموران واصرفوا معصيه الله عنكم ان الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم فاش قال العلماء اي خضر الاسلام من جميع جوانبه فامرنا ان ناخذ بالاسلام من جميع جوانبه فانه المراد بتقوى الله ان نتقيه بفعل جميع الطاعات وترك كل المعاصي وتكون العزائم قويه في ذلك والموفق هو الله ان وفق والله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استقيموا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاذا عملت بالايات الاولى ان دخل الاسلام من جميع جوانبه ويقول يا ايها الذين امنوا ندخل في السمكافه وعملت بهذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون انترقم لك لك المعنى وهو ان تاخذ الاسلام من جميع جوانبه وتستمر على ذلك ليلا او نهارا بحيث لو ما بلاك الموت في اي لحظه تكون على اهبه الاستعداد للقاء الله جل وعلا ولان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يردد في كثير من خطبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فكان يعظ الناس بها في خطبه من اجل ان يستحضروها على وجه الاستمرار ول اهميتها ولما يعلمهم حاجه الناس الى معناها والى ان يعملوا بمقتضاها فالله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد ماذا قدمنا لغد لينظر الانسان ما قدم لغد وش حصل نفسك كيف انت مع صلاه الجماعه هل انت تؤدي الصلوات الخمس وعايز تؤديهن مع الجماعه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اول ما يعرض من عمل العبد صلاته فان صلح صلح سائر عمله وينفسدت فسد سائر عمله فلعاده لا بد ان ينظر احدنا الى نفسه في قضيه الصلاه كيف نحن فيها فماذا اعددت من اجل الصلاه نعم داخل الصلاه كيف انت هل انت تسرع في صلاتك هل انت تخشع في صلاتك هل انت متاني وترسم الركوع والسجود وهكذا كيف انت في النوافل سنة الفجر سنة الظهر القبليه والبعديه سنة المغرب وسنة العشاء كيف انت في صلاه الضحى كيف انت في صلاه الوتر كيف انت في الراس الاخرى او الصلوات الاخرى كتحيه المسجد وسنه الوضوء وغيرها كيف انت في هذه الصلوات كيف انت في هذه الاعمال حاسب نفسك وانظر اين انت وماذا اعددت للقاء الله عز وجل في شأن صلواتك واكرم بارك الله فيك كيف انت قبل هذا في قضيه التوحيد هل انت توحد الله عز وجل حق توحيده فلا تدعوا الا الله ولا تذبحوا الا لله ولا تنذروا الا لله ولا تتوكلوا الا على الله ولا ترجو الا الله كيف انت ماذا عملت ماذا فعلت نعم بعض الناس ربما يكون محاولا للعباده والصلاه لكنه يكون مخلا بالتوحيد فربما تراه يدعو الخمسه او يدعو البدوي او يدعو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او غيره يدعو وكفى من يجد يدعو من يشق به من الاحياء او الاموات والرسول صلى الله عليه والله سبحانه وتعالى يقول فلا تدعوا مع الله احد وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب مجددا الداعي اذا دعان وقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم تاخرين وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك لكم كشف الضر عنكم ولا تحويله فمن الاستعداد للقاء الله عز وجل ان نحسن التوحيد وان نستحضر عظمه الله وان نستحضر قرب الله عز وجل وانطلاعه فلا ينفل الإنسان عن ربه وتعلم أن الله سبحانه وتعالى تغير إليه تلعب عليك فلا تبق معصية الله أعلم الله أن تكون تتعصين ولا يسمع معصية ولا يعلم من نواياك إلا الخير فتكون سائرا في مرضات الله عز وجل ونحن ضعفاء مساكين والله عزيزا في انتقام لو اخذنا بذنوبنا لهلكنا قال الله عز وجل لو اخذ الله الناس بالمال لافسدوا ما تركت على ظهرها من دابه ولا يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وعاكم بارك الله فيك ان كان الله يسر لك من المال كيف انت في مال خلت ادي زكاته وهكذا كيف انت في الصيام رمضان هل تحسن الصيام وتؤديه على الوجه المطلوب وتجعل رمضان الشهر عباده وهل تصوم النوافل وهكذا بارك الله فيك هل حججت حج الاسلام ام لم تحج فتش نفسك في اركان الاسلام اين انت من اركان الاسلام فتش نفسك في جميع امور وفي جميع قضايا ورقم نفسك ما قدمت لقد ما قدمت في شان تلاوه القران كم تقرا في اليوم من كتاب الله عز وجل بعض الناس ربما يمر عليه العام كاملا لا يختم فيه القران وهذا من الغفله والعياذ بالله واذا يسر الله لك ولو بساعه في اليوم تقرا فيها من كتاب الله وتتلو القران وتذكر الله عز وجل وتتدبر كتاب الله عز وجل فلك بكل حرف تقراه حسنا والحسنة بعشر أنثالها وهكذا بارك الله فيه كلما أكثرت من القراءة زاد أجرك كلما أكثرت من تلاوة القرآن زاد أجرك هذا من البركة في العمر هذا من البركة في العمر ما تحرم نفسك من الخير أما إذا أمكنك أن تكثر من القرآن فكم من طالب علم ربما يقرأ في اليوم الواحد عشرة أجزاء والتوفيق به ذي الله عز وجل والفضل لله تبارك وتعالى وهكذا كيف انت في ذكر الله عز وجل في التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار كيف انت في بر والديك كيف انت في صله الارحام هل انت تبر والديك هل انت تصل احمامك فهذا كله من الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى كيف انت في هل يا ذاك انظر ماذا انت صانع لماذا انت عامل فالموثق من وثقه الله عز وجل الموثق من وثقه الله عز وجل وهكذا حفظك الله كيف انت في الاحسان الى الجيران كيف انت في صله الارحام كيف انت في صدق الحديث واداء الامانه والوفاء بالوعد كيف انت في قضيه الغيبه والنميمه هل انت بعيد عنها كيف انت فيما يحصل في عند بعض الناس من الغل والحقد والحسد وسوء النيه على اخوانك المسلمين هل انت ممن حصلت حاله في هذا الباب ام انك مقصر فيه ناقش نفسك واعرف حالك وانظر ما انت صالح فالموثق هو الذي يحاسب نفسه على وجه الاستمرار واكرمك بارك الله فيك كيف انت في طريقه الاكتساب وطريقه الانفاق هل تكتسب مالك من حيث احل الله لا تنفق مالك حيث ما حل الله فاذا وجدت انك تكتسب من حرام فاعد النظر في نفسك وتوب الى الله واقتصر على ما حل الله لك من حلال واذا كنت تنفق مالك في حق فيما حرم الله فاعد النظر في نفسك وتوب الى الله اقتصر في صرف مالك على ما حل الله وجزاك الله خيرا وعاد لك بارك الله فيك في جميع معاملاتك استعمل كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحلال مبين والحرام مبين بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فالحلال واضح امام العيان والحرام واضح وانما هناك مسائل تشكل على بعض الناس ياخذ الانسان فيها مقبل الاحتياط الا فمن هذا لا يعلم ان الخمر حرام من هذا الذي لا يعلم أن الزنا حرام من هذا الذي لا يعلم أن 텀� unforوظة العبقى من هذا الذي لا يعلم حرمة عقوق الوالدين وحرمة قطائعة الرحم وحرمةأسوق الجوار من الذي لا يعلم وجوب الصلاة من الذي لا يعلم فضل تلاوة القرآن من الذي لا يعلم فضل الحج من, من إلى آخرة قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الحلال بين والحرام بين فما على المسلم العاقل الا ان يستعد للقاء الله عز وجل ثم كرم الله الامر بالتقوى فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع ما قدر الله لكم واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وهذا يذلك على انك محتاج الى تقوى الله قبل وبعد قبل ان تستحضر ما, ما عادته للرد تتق الله فاين استحضرت ما عادته للرد تحتاج الى تقوى الله عز وجل فالله عز وجل يقول للنبي يا ايها النبي اتق الله مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول انا اتقاكم لله واخشاكم له ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فامر المؤمنين بالتقوى وقال قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم فامر المؤمنين بالتقوى فنحن مامورون بتقوى الله سبحانه وتعالى على جميع احوالنا وجميع اوقاتنا مسؤولون امام الله عز وجل عن هذه العباده العظيمه وهي التقوى وكم سمعتم ان المراد بالتقوى فعل الطاعه وترك المعصيه والعمل بالصلاه وترك البلى كل هذا من تقوى الله تبارك وتعالى وقد وصل الله عز وجل الأمم قبلنا بالتقوى قال الله عز وجل ولله ما في السمعات وما في الأرض ولقد وصينا الذين عوثوا الكتابة من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم فأمر الناس جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم قال اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني أنه يعلم ما نحن عليه وَخَبِيرٌ بِمَا نَحْنُ عَلَيْهِ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُنَا وَلَا قَوْلُنَا وَلَا أَخْوَاتٌ خَلْقُنَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَّا خَافِيَةٌ وَالسرُّ عِندَهُ وَالْأَعْلَامُ حَارِقٌ رَبُّكَ الَّذِي يُرَاقِبُكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَسْمَعُ مِنْهُمْ قُرْآنًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي وما يعزب عن ربك من مفتار لرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال وعنده مفاتح غير لا يعلمها إلا هم ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من وربك إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين فنسأل الله لعانه وانسأل الله التوفيق والسداد ثم يقول إنه عز وجل محجرة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولَئِكَ هُمُ الْفَاشِقُونَ نعم يقول أنتم مأمورون أن تنظروا ما قد تنظروا لماذا ولا تكونوا كأولئك الرافلين الذين تعاملوا مع الله مع ملك الناس نسوا الله هم ما نسوا بمعنى أنه لا يخطر على بالهم فهم يسمعون الأذان والإقامة ويسمعون الناس يفلون القرآن ونحو ذلك لكنهم عاملوا الله معاملة الناس فانسوا انفسهم هم لا نسيوا من طعامها ولا من شرابها ولا من كسائها ولا من سواها ولا من مراكبها ولا من المساكن ولا من الاهل لكنهم اهملوا انفسهم عن ان يخرجوا ما فيها من شر وان يدخلوا اليها الخير فعاملوها معاملة الناس فكما نسى النار اهدهم الله ان ينسوا انفسهم والجزاء من جنس العمل وما تكون كالذين رسول الله صلى الله عليه وسلم انفسهم اولئك هم الفاسقون حكم الله عز وجل عليهم بالفستق بسبب انهم لم يستعدوا لله عز وجل ولانهم كثرت منهم الذنوب والمعاصي وكثرت منهم المخالفات وَنَسُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْرَضُوا عَنْ شَرْعِهِ وَأَعْرَضُوا عَنْ هُدَاهُ وَأَعْرَضُوا عَن تَقْوَاهُ فَعَاقَبَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَن أَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَعَاقَبَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَن جَعَلَهُمْ مِنَ الْفَاسِقِينَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ يَعْنِي أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ نَوَتْ اتَّقَوْا اللهَ وَنَظَرُوا ما اعد لرد ليس كالذين نسى الله فانساهم انفسهم فالمؤمنون الذين استعدوا للقاء الله ما نمر ما اعد لرد هؤلاء اصحاب الجنه واولئك الذين نسى الله فانساهم انفسهم هم الفاسقون وهم اصحاب النار لا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم فائزون يعني فإذا علمت هذا فانتبه لنفسك لان لاخف عليك ان الذي في النار خير من الذي انت الذي في الجنه خير من الذي في النار كما قال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان ياخذنا الظالمين النار احاط بهم سرادقها وان يستريح يمازهم بما انك المغريش والوجوه بيس الشراب وسعد مرتفقه ان الذين يعملون الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا الى اخر الايه فذكر ان الكفار مصيرهم النار وان المؤمنين مصيرهم الجنه وقال يعني اعمل ما شئت نعم وقال سبحانه وتعالى ان الذين يهدون الى اياتنا لا يخاف علينا اثم يلقى فينا الخير ام من يعمل يوم القيامه يعني هذا وواحد ثم قال اعملوا ما شئتم ان المكرمون مصير وقال ان هديناه السبيل من مشاكل الامه كفوا وقال وهديناه النجدين فرضح الله لك السبيل وامن لك الحق من الباطل ما بقي الا ان تحرس على خيره ان تصدق مع الله جعلني الله اياكم من عباد الصادقين والحمد لله رب العالمين